بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله على رسول الله على آلِه و نعمةِه و صلى قوله خذنا الوعاء منه قال قال المؤلف رحمه الله تعالى الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله على وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وأما الباب غير العامله فقد ذكر بعضهم لها اقسام كثيرة وهي رقعة إلى ثمانية أقسام هذا تقسيم هذا يضع في التقسيمات قال الأول العاطفة وهذا أصل أقسامها وأكثرها والواو أم بابي حروف العطف ما معنى أم هنا أم هنا بمعنى أصل ام هنا بمعنى اصل قال الواو أم باب حروف العطف لأن أم إذا ذكرت المعاني فمعناها اصل كلمة أم إذا ذكرت المعاني معناها أصل قال وقال لكثرة مجالها هذا تعليل وهي مشا... وهي مشتركة في الإعراب والحكم قال ومذهب الجمهور النحويين أنها الجميع المطرب الذي آه... يعني لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا إلا بقرينة. فإذا قلت قام سيدنا عمر احتمل احتمل احتمل ثلاثة أوجه الأول أن يكون أن يكون قاما معا في وقت واحد والثاني أن يكون متقدم قام أولا والثالث أن يكون قاما أولا قال السيبوي ولا شيء في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا بشيء بعد شيء وناسب هذا الذريع على انه بدا بشيء قبل شيء ولا بشيء بعد شيء. في كتاب سيبوي ولا بشيء مع شيء. حاشيه ثانيه. فائده في كتاب سيبوي هكذا حاشية واحد قال وفيه في كتاب شيوي ما ورث برجل وحمار أي ما ورث بهما وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء وكان على المؤلف أن يستعين بعبارة سيبوي لأنها أقرب ما لأنها أقرب إلى ما يريد يعني بدل ان ينقل الكلام بالمعنى ينقله هذا yes, we will follow and into a powerful and powerful which is a natural and this man named Ebu Ali and said to him and his husband is Moses and he is noticed in the early أولام سالم ربي عزاه هو محمد هو محمد بن عبد الواحد المعروف بالمنطرز البهرودي توفي سنة خمسة وأربعين ثلاث مئه قرية والربعي و قالوا أبي جعفر الدينوري. شه مها شابن عاوية أبو عبد الله المعروف الضليص صاحب صح صح الكساي وتوفي سنة 209. قالوا أبي جعفر الدينوري. كنيته أبو علي. ويسوان حج بن قعفر توفي بمصر سنة 280 طيب عند رحاشية ثلاثة وترقمت هشام حاشية ثلاثة وترقمت بعمر الزاهر حاشية واحد قال ولكن ولكن قال هشام والدينوري أن الواو لها معنيان معنى اجتماع فلا تباري بأيهما بدأت بدأت فلا تبالي بأيهما عداته قال نحن اختصم زيد المعامر ورأيه زيد المعامر إذا, زي... إذا اتحد زمان رؤيتهما ومعنى اقترام بأن يختلف الزمان فالمن تقدم في الزمان يتقدم في اللفظ ولا يجوز أن يتقدم متأخر وعن الفران نهى الترتيب حيث يستحيل الجمع قال وقد علم بذلك انما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصري بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا لا ترتب غير صحيح إذن هذا الإجماع لم يصح قال ابن الخباز lakabahu shamsaddeen واسمه حاج بن حسين كنتوه رب عبد الله ولقبه الضرير وراب عبد الله الضرير قالتو في السنة تشعر وثلاثين وشثمية وهو من العلماء العميان هو من العلماء العميان قال قال الخباز وذهب الشافعي رضي الله عنه رحمه الله إلا أن الشافعي ربما يعني يرفعون بعض الله الأئمة لا وثب الترضي قال إلى أنها للترتيب ويقال نقله عن الفراء وقال إمام الحرمين في البرهان اشتهر من مذهب أصحاب الشافعي أنها الترتيب وعند بعض الحنابله المعية وقد زل الفريقان ويقال الخباز ذهب الشافعي رضي الله عنه الشافعي لم يذهب اليها مطلقا في جميع لغه العرب وانما في ايه ماذا في ايه الوضوء قال ويقال نقله نقله الفراء وقال نقله عن الفراء وقال إمام الحرام في البرهان اشتهر من وذهب أصحاب الشافعين الترتيب وعند بعض الحنفيه وعند بعض الحنفية للمعية وقد زل الفريقان وقال ابن في سبق سبقنا الله حصر وعند بعض الحنفيه للمعية وقد زل الفريقان وقال ابن مالك تسهيل تنفرد الواو بكون متبع متبعها فالحكم محتمل للمعيات برجحان ولا التأخري بكثرة ولا التقدم بقلة قيل وهو مخالف في ذلك من هو؟ بن مالك قيل وهو مخالف في ذلك قيل وهو في ذلك لكلام شيء غيره. وغيره طيب لكلام سيباه غيره طيب كلام من آه كلام ابن مالك كلام ابن مالك رحمه الله تعالى طيب وقال ابنك اهام مخالفا في ذلك الكلام سيباه غيره وقال ابنك انسان لما احتملت هذه الوجوه ولم يكن فيها اكثر من جمع الاشياء كان اغلب احوالها ان يكون الكلام على الجمع في كل حال في كل حال هذه هي بارك الله فيكم ماذا يعني حال الواو قال كان اغلب احوالها ان يكون الكلام على الجمع في كل حال حتى يكون في الكلام يدل على التفرق على التفرق يدل على التفرق أي على التفريق اذن هي المطلق الجمع اصل معناها افاده الترتيب بدليل افاده المعيه بدليل افاده المعيه بدليل وافاده الترتيب بدليل ومخالفه الترتيب ايضا بدليل بدليل لا امتن على قال تنبيهات الاول تنفرد الواو في العصر بامور من باب المفاعله والافتعال هذه باب المفاعله والافتعال لا يصح الا لا يصح من حروف العطف إلا الاتيان بالواو مثل تضارب يعني هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا لا بد ان اتي بالواو ما اتي تقول تضارب زيد وعمر تخاصم زيد وعمر تقاتل زيد وعمر افتع يعني ما لا اختصم زيد وعمر الى اخره قال منها باب المفاعله والافتعال نحو التخاصمة هذا مخاصمة هذا باب المفاعل تخاصم سيد عمرو وباب الافتعال اختصم بن عمرو اختصاما افتعالا هذا باب الافتعال وهذا أحد الأدلة على انها لا ترتب قال الثاني إذا عطف بالواو على منفي فينقصدت المعية لم يعتب لا بعد الواو إذا عطف بالواو على منفي يعني منفي سابق ما قام زيد هذا كلام منفي ما قام زيد اسلوب نفي طيب اذا اعطف على اسلوب النفي بالواو هل نحتاج نقول ولا كذا ما نحتاج قال فان قصدت المعيه يعني اذا قصد بالواو والمعيه قال لم يات بلا لم يات بلا بعد الواو اذا قصدت المعيه هذا شرط نحو ما قام زيد وعمرا وقد ترد زائده ان اؤمن اللبس نحو ما يستوي زيد ولا عمرو لا هنا ما هي زائدة لا هنا زائده قال لأن المعيه هنا مفهوم من قوله ما يستوي ما معنى ما يستوي يعني في الاستواء ماذا يفيد المعيه المعيه ما يفيد المعيه معنى الاستواء هذا الاستواء بمعنى ايش يعني بمعنى الصفات في المخلوق معنى الصفات في المخلوق ما يستوي زيد عمرون أي من حيث القدر بل أحدهم ماذا أرفع من الآخر أرفع من الآخر في الصفة وهذا في قضايا عيش الصفات الصفات في البشر الصفات في البشر فمادة استوى على ماذا تدل غالبا على الكمال وعلى العلو والارتفاع ما يستوي زيد عمرون أي أن احدهما ايش ارفع والآخر أدنى, والاخر ادنى هذا في صفات البشر قال لان المعيه هنا هو من يستوي وان لم تقصد المعيه جاء بلا نحن ما قام زيد ولا عمر اللي يعلم بذلك ان الفعل منفي عنها حال الاجتماع والاشتراك ومنه وما مالكم ولا اولادكم بله تقربكم عندنا سفاء هذا له فائدة بلاغيه اي ان اي ان الفعل يعني نفي نفي, نفي الاموال و الاولاد من فيه اذا اجتمع ومن فيه اذا انفردت الاموال و فيه اذا انفردت الا اذا انفرد الاولاد يعني الاولاد على الانفراد من في النفع عنهم والتقريب والأموال نفسها من في عنها و يجتمع الامر ايضا من في عنها قال فان قلت اذا قيل ما قام زينه لعمرو فهل هو من عطف الهردات او من عطف القمر قلت بل من عطف المهردات خلافا لبعضهم هذا اشكال وجوابه, هذا إشكال وجوابه من الفائده المتشابهه فان قلت هذه اكثر منها من اكثر منها المرادي وقد مرت معنا كثيرا تنقلع الفائده المتشابهه فين قلت كذا فين قلت كذا اشكال وجواب دائما قال اثر قال السهيلي السهيلي هذا الشيخ ابن القيم في اللغه شيخه في النحو الصرف والبلاغه لذلك اغلب الفوائد الموجوده في البدائع اين مرجعها كتب السهيلي في اللغه فمن اراد مثلا يحقق البدائع او ينظر في البدائع فيفهم الفوائد البلاغية والنحوية والصرفية من هذا يراجع ماذا يراجع أصل القيم الذي أخذ عنه وهو من كتب من كتب الشهيلي الشهيلي شيخه وتأثر به الى حد بعيد ومعرفة معرفة يا إخوة ما أخذ العلوم مفيد لطالب العلم في التحقيق ومفيد له أيضا في التاليف ومفيد له في الاطلاع يعني أنت مهان تطالع فائده لغويه ابن القيم أو بلاغيه أو نحويه أو صرفية إلى ماذا ترجعها؟ لكتب السهيلي فتجد الفائدة ربما إيش مبسوطه في مضان بوسط أوسع بينما الناقل للفائدة إنما ينقل ماذا؟ ملخص الفائدة لأنه مستفيد مستفيد يريد يعطي خلاصة وربما ابن القيم أحيانا يستطردها في ماذا؟ يذكرها من باب الاستطراد فلا يمكن أن يأتي بالموضوع كاملا ابدا لكن كما قلت لك يعني هي فائدة جميلة قال السهل والقسيمان أن تجمع الإسمين في عامل واحد وتنوم مناب صيغة التثنية فيكون قام زيد وعمر من زاد قام هذان وإذا نفي الفعل قلت ما قام زيد وعمر والثاني أن تضمر، والثاني أن تضمر بعد الواو، فترفع، فترفع المعطوفة بذلك المضمر أو تنصب، فإذا نفيت على هذا قلت ما قام زيد ولا عمر، فالواو عاطفه جملة على جملة. قال ويتركب على هذين الأسرين مسائل منها قامت هند وزيد إذا أضمرت وقام هند وزيد اذا جعلتها جامعه لتغليب المذكر على المؤنث قال وتقول تقول طلع الشان طلعت الشمس والقمر وطلع الشمس والقمر على هذا ولا تقول في ولا تقول في جمع الا جمع الشمس والقمر وقال ومنها قام زيد قام ومنها زيد قام عمرو وابوه إن جعلتها قامعة إنقاذة وإن أضمرتها بعدها لم يجز وكذلك في الصلاة يوصيها يعني الترتيب يتركب على هذين الأصرين مسائل قال الرابع يعني إفادة الترتيب وفي قضايا تأنيث الفعل تأنيث الفعل للفاعل وعلى الرابع قال بعض العلماء صاب ان يقال هو لمطلق الجمع لا المطلق ما معنى لمطلق الجمع لاصل الجمع لا الجمع المطلق اي لا للجمع ايش الكامل اطلاقه قال لان الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالاطلاق جمع مطلق من اوله الى اخره والمطلق الجمع أصل الجمع أصله هاي يفيد الجمع لكن قد تخرج عنه إلى معنى إلى معنى معين بقرينة تخرج المعيه بقرينة إلى التقدم التاخر بقرينة إلى التقدّر إلى التأخر التقدم التأخر والتقدم بقرينة هذا لأن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق. لأننا نفرق بالضروره بين المهية بلا قيد ولمهية المقيدة ولو ما مع المهية الحقيقة بلا قيد ما هو القيد القيد في الكلام المنطقي معناه الوصف معناه الوصف أحسن كتاب أحسن كتاب يعرض المصطلحات الكلامية والمنطقية الذي استخدمها العلماء ما هو هذا الكتاب جميل إذا قراته تفهمته اشتريته يعني اقتنيته ونظر فيه تفهم كلام جميع العلماء ولو كان الكلام منطقي او كلام يعني تفهم ما قاله العلم ما المراد بهذا الكلام أي كتاب منهم طيب هو كتاب اسمه ضابط المعرفة لي حسن حبل النخل ميداني الرحمن حسن حبل النخل الميداني. للميدان ضوابط المعرفه وطبعته دار المعرفه لبنان قال قال والما هي المقيدة ولو بقيد لا قال والجمع المصروف بالاطلاق ليس له معنى هنا بل المطلوب هو مضرق الجمع بمعنى اي جمع كان ان اصل الجمع سواء كان مرتبا او غير مرتبا نظير ذلك قولهم مطلق الماء والماء المطلق ما معنى مطلق الماء اصله كلمه مطلق اذا تقدمت معناها اصل الشيء مطلق الماء اصل الماء مطلق الايمان اصل الايمان واذا تاخرت معناها الكمال في الشيء اقول ماذا الايمان المطلق ما معنى الايمان المطلق الكامل الكامل ما معنى أول ماء المطلق يعني الكامل في المائية يعني لم يدخل عليها أي مغير يغيره لا طاهر ولا غير طاهر الماء المطلق ماء المطر ماء الأنهار ماء البحار مع... قال الثاني من أقسام الواء هو الاستئناف ثاني الثاني الواء ويقال ويقال و هو الابتداء وهي الواو التي يكون بعدها جمله غير متعلقه بما قبلها بالمعنى ولا مشاركه له في الاعراب قوله غير متعلقه بما قبلها بالمعنى اي تعلقا ايش تعلق خاصا والا في التعلق العام في الموضوع قاري تعلقا خاصا اما التعلق العام هذا يوجد بين الجمل بلا شك قال ويكون بعدها الجملتان الإسمية والإسمية الفعلية فمن أمثلة الإسمية قل تعالى هم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ومن أمثلة الفعلية لنبين لكم في الأرحام من هل تعلم له سمية ويقول الإنسان وهو كثير قال وذكر بعضهم أن هذه الواو من آخر غير الواو العاطف والظاهر انها الواو التي تعطه الجمل التي لا محل لها من الاعراب إذا واو الاستئناف متى تستخدم في الجمل التي لا لها ليس لها محل من ماذا من الاعراب ماذا يقولون في واوها الواو لمن للاستئناف لأن الجمل التي بعد هذه الواو لا محل لها من الاعراب فهناك معنا في اللغه العربية سبع جمل لها محل من الاعراب وسبع جمل ليس لها محل من ماذا من الإعراب نظمها المرادي نظمها المرادي قال قمر أتت ولها محل المعرب سبعة مئة حلت محل المفردي سمية طلبة يعني ماذا يعني وذكرها ثم ذكرها يعني أربع ذكرها في أربعة ابيات ثم ذكرها أربعة قال وأتتك سبع ما لها من موضع صلة وعارضه وقبلت مبتدي ذكرها يعني ماذا الجمل التي ليس لها محل هذا المراد عجيب والذي نقل عنه هذه الأبيات السيوطي الأسفاح النظائر الذي يريد يرجع لها يحفظها من ذلك الموضع يعني كم أبيات ثماني أبيات جمعت جمل لها محل من العرب في أربعة أبيات وقمل ليس لها محل من العرب جمعتها في أربعة أبيات شيء عجيب، شيء عجيب، وبعد كلها دالية صيدة دالية قمل أتت لها محل معرب سبع بان حلت محل المفرد محل كامل وبعد ذلك ماذا وذكر في الجمله عليه حلقه حلقة وأتتك سبع ما لها من موضع صلة وعارضة وقملة مبتدية و قال والظاهر انها الوالد ترتفع الجمال التي لا محلها من الاعراب لمجرد الربط وانما سميت الاستئناف لئلا يتاهم ان ما بعدها من المفردات المعطوفه على ما قبلها لئلا يتهم ما بعدها من المفردات المعطوفه على ما قبلها وهي ترقيح. لما, يقول لما يقول ماذا لما يقول بارك الله فيكم صاحب القناه الداني والظاهر اسمعنا والظاهر عنده الراجح عند الراجح هذه ترجيحات ترجيحات المرادي في القنداني دائما نقول فيها والظاهر والظاهر دائما قال وذكر بعض النحويين ان ابا في نحو وبلده ليس بها انيس الا العافير والا العيسو ولا ابدا ملمع ان هذه قصيده وصيدة لأحد الشعراء وهو يرتقز وقال بيتا من مشتور الرقز لقران العود وايضا نسبة العجاج وأصلها أصل هذه الأميات أصلها حول الانفراد والوحدة أن يعيش وحيداً وفرداً مع من يريد قال ينبغي بغي أن تحمل على انها هواو الابتداء وقد تقدم ذكرها, ذكرها قال أسالة والحال وقدرها النحويون بإذ قدرها النحويون بإذ يعني بإذ يعني بإذ إما لفظاً وإما إيش وإما معناً ليس بمعنى إذ يعني حل محلها إذ دائما لا إذ تحل يعني إذ مفهومة سواء يعني بلفظها أو بماذا أو مفهومها إذ قال قال معناها وقت معناها وقت حين إذ بمعنى الوقتيه والحينية قال الثالث هو آول حال وقدرها النحويون بإذ من جهة من جهة أن في الحال معنى ظرف للعامل فيها من جهة ان الحال في المعنى من جهه ان الحال في المعنى ظرف للعامل فيها وتدخل على الاسميه نحو جاء زيد ويد ويده على راسه جاء زيد ويده على راسه الوان هنا ما هي وهم الحال يحل محلها اذ جاء زيد يده على راسه اي وقت وقت مجيئه في أي وقت في وقت وضع اليد على الراس قال على الفعليه إذا تصدرت بماض والأكثر اقترانه بقد نحو جاء زيد وقد طلعت الشمس إذ قد طلعت الشمس أي مع طلوعها قال وتدخل على المضارع المنفي ولا تدخل على المثبت أما نحو نقوت وأرهنهم مالك فلما خشيته أظافيرهم نجوت وارهنهم مالك هذا بيت لعبد الله بن همام وهذا من الله يذكروه منا يعني يذكروه في تاريخ الجبناء يعني أنه نجا وترك صاحبه أفلته قال فلما خشيت اظافرهم نقوت وأرهنهم مالكة يعني فر من فر صاحبه الله استعان سبحان ربي ماذا في العرض قاله الصحيح أنه على إضمار يمتد بعد الواو نقوت وأرهنهم قال واعلم أن اقتران الجملة الحالية بهذه الواو ثلاثة أقسام واجبا أنهم تناولوا جائز على ضغطه في غير هذا الموضع فإن ذكره هنا يطول به الكتاب على كل موجن فيه يعني شرح له على الفعل المرادي وايضا شرح التسهيل المرادي. 국민 of the Lord will with heaven and it will land again